وَ وَتَكنا بَضَهُ يَمَئِذِ يَموجُ فيِي بَضنُ فيِي خَافِ الصُِ فَجَمَاء وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِي كَافِرِينَ عرضا. <تصفيق> أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا سِيرِينَ نُزُلًا وَالْهَنُ نَبِّئُ بِالْأَمْرِ سِرًّا أَمَّا لَا الَّذِينَ نَظَرُوا أعمالهم فلا نكتب الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا حالدين فيها قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن О миу ха يا إِذَا تَجَرَّبَ